Miss بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيْجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ سُنَّةُ التَّوَّابِينَ وَذِكْرَى ارَالِقُ لِلْعَندِ مُنِيبٌ وَعَذْنَنَا من قُلِ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا 119. فحق عيد 110. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد 112. وألقد خلقوا سوفينا سوف ونحن نقره 12. a oh. 111. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 112. وأزلفت الجنة 재미 <laughs> يرلع ما يقولون وسبح بحمد ربك وقلن كَيْفَ نَكَرُ الْخُلُقُونَ إِنَّا نَحْنُ نُصِيبُ وَنُمِيتُ وَهِيَ لَنَا مُصِيرٌ يَوْمَ